ان الذين كفروا واماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والالهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم